طيب اسمعوا يا إخوان إلى هذه القصة العجيبة للباحث عن الحقيقة الباحث عن الحقيقة هذا وصف إنسان كان يبحث عن الحقيقة مر بأعجيب حتى وصل فعلا إلى تلك الحقيقة التي بحث عنها حياته وكله. طيب دعهم الله بس. الباحث عن الحقيقة يا إخوان وذاك الرجل الصحابي الجليل سلمان <تصفيق> الفارسي جاء يا أخوان مرة ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس عبد الله عبد عباس الذي تكلمنا عنه الفارحة جاء أهل سلمان الفارسي بعد أن انتشر الإسلام وقام الدين وظهره في كلها قال يا سلمان حدثني عن قصة إسلامك حدثنا عن قصة إسلامك عمال المراحل المرت عبرها ما هو وقال سلمان يفتح فاسي كنت غلاما اسمعوا يا اخوان هذا قصتي كنت غلاما تارسي من ارض اصفهان يعني يا إخوان في إيران قديم هذا بلاد هاي وكنت في قريه من اهل قريه يقال لها جين قريه يقال لها جين وكان ابي دغقان مجوس يعني كبيرهم الذي يشعل النار ويحميها عندهم ثم يأتي الناس ويعبزون النار أمامه كان أبو سلمان فارس هو دقام النار دقام النجوز قال وكان يحبني حبا عظيما حتى أنه كان يمنعني أن أخرج على الناس حتى اتخذني كالجارية في بي. ما أطلع مثل النساء يخاف علي خوف لأن ما رزق الله بي، فيخاف علي من أي عاد، يخاف علي من أي شيء ما يريد أن يفقده فكان يقول اتخذني كما تتخذ الجوائل في بيتي لا أخرج من المنزل ألبا قال وكان يتعهدني ويحسن معاملتي وأنا أنشأ على ما هو عليه قال حتى تعلمت المجوسية أردتها وأطقمتها وكنت أعين أبي على إشعال النار وحفظها وحمايتها قال مرة فمرة اشتغل وكانت لأبي ضيعة أستان نزرة في أو في هذه القرية قال كانت له ويعة انشغل عنها ببنيان شوفي أخوان كيف تقدير الله عز وجل للأشياء قال فانشغل عنه ببنيان عن ويعة ببنيان يا فقال لسلمان يا سلمان اذهب أنت هذا اليوم إلى ويعة فانظر فيها وتعهدها وإياك يا بني أن تفجعني بنفسك فإنك تعرف أنني لا أصبر عنك ولا أتحمل فيك شيئا فذهب ووتأتيني عند يعني قبل الغروب بفترة فلا تفجعني بنفسك قال سناط خلتمت علي وخرجت في الأبوستان والدي أمروتي قال فبينا أنا أمشي إذ مررت بالكنيسة ولأول مرة آه كنيسة أول مرة حات لا يعيش أغلب بيتوتي كما يقول ما يمايع في العالم قال فعجبني بناؤها فدخلته قال فرأيتهم ناس يصلي. طبعاً إخوان هذا قبل إيش؟ قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. هو افتح قال فرأيتهم يصلون هذا قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في مناس على النصرانية على الملة على الحنيفية كان بعضهم وليس كلهم بعضهم حرف أكثرهم حرف النصرانية وبعضهم ثبت على الحنيفية التي كان بعث فيها عيسى عليه سنة. قال فرأيتهم يصلون ويدورون فأعجبتني صلاة ومعيني وأعجبني دعاءهم قال فمكذت عندهم فتعلموني هذا الدين وين وين أنا قاعد عندها النار تشويني و... فأعلموني فأعجبني وأحببت أن أتخل في دينهم يقول فمكذت حتى كادت الشمس تغرب نسيت الضيعة أنا في الصباح صباحا والشمس الآن غربت قال فتذكرت الموعد فخرجت وإذا بالطلب أبو بعث طلبي بحذون عني قال ويحك أينك يا سلمان أخذوني مباشرة إلى والدي فأدخلوني عليهم وفزهم قال بني أين عهدتك التي عهدت إليك قال يا أبتي بكل براءة بعد سلمان يقول كان صغير قال أنا ذهبت فمرت في كنيسة ودخلت والله نصراته من أجمل الصلوات ودخلت في دينهم قال ويحك تفارق دينك ودين آبائك إن هذا الذي تركته لهذا الدين لا خير فيه قال لا والله يا أبي إن الخير كله فيه وهو خير من دين الذين نحن عليه قال فأخذ يضرب منه فأتلف يعني فجع يا حبيبي كما قال يضربه يضربه يضربه ثم أخذ خذ القيد وأسره وقيده يديه ورجليه قال ما تطع من البيت ولا تذكر وتخرج منه سلمان رضي الله عنه بعث إلى أولئك المصارب أنه حصر كذا وكذا وكذا فإذا فسألهم قال أين دينكم يعني أين أصل دينكم لبغيت أتعلم الدين هذا تعلم صحيح قالوا أصله بالشام يعني أهله وأولياءه وأصحابه بالشام هو الآن في أصفان يعني في أقصى إيران فارس كانت بلاد ثالثة قال فَإِن سمع قال فَإِن جاؤُكم ركبوا من الشام فَأَذِنُونِ حتى أحتال وأخرج مع ذرَكَبَ الهبِّ الشام ففارق دين فقالوا خلاص منتفل. فبعد من دهور على قيبه جاءه رجل قال يا سلمان يخبرك إخوانك أن ركبا جاء من الشام قال سلمان إذن أخبرهم أنهم إذا أرادوا أن يرجعوا أن يخبرون فذهب رجل ثم جاء بعد من قال سلمان الركب الآن بيهاجرون إلى أرض الشام فاحتال سلمان حتى خرج من القيد. فذهب ولحق بهذا الركب. خرج سلمان الفارس من بلاد فارس فارق أهله فارق وطنه فارق ما كان يعيش مع أنه غريب على هذا العالم ما رص الحياة ما كان صار يعني شابا صغير فخرج إلى أرض الشام فدخلها فقال من أعلمكم وأعرفكم بذي مصانع فقالوا الأصفاف في الكنيسة فناني قال سلمان فذهبوا إلى هذه الكنيسة في أرض الشام ف دخلت مع هذا الأسقف قابلني بعض كثير منهم محرفين بعضهم غير محرفين. هاي سلمان بعض ما تصيب بعضهم قد يكون محرفون كانوا مختلطين في تلك تكلتنا. فسلمان يقول فذهبت إلى هذا الأسقف فقلت له يا هذا إني فارضت ديني ديني ودين أبائي وإني أحب أن أكون معك أخدمك وأتعلم الدين. فقال فأنت معنا؟ قال فلا فوجدته من أسوأ الناس سريعاً. كان يأمر الناس بجمع الأموال وصدقة يرغب فيها فإذا جمعها الناس واعطوه أخذها في قلال يعني أواني ودفناها وجعلها عنده أخفاها عنده وهذا يا كما خبر الله عنهم إن كثيرا من الأحبار والرفداء كله نوع مال الناس بالباطل وصدق عن سديني فسبحان الله يعني صدق ربنا الكريم يقول فو غضة إلها لكني ما كنت أتكلم يعني ما أتكلم عن هذا رجل أسفق رحمك الله قال فأما الذي ثأمَّت فلما أتوا الناس ودفع وأراد وأن يدفنوه قام فيهم سلم هو توم داخلا قال أيها الناس إن هذا الرجل قد لزمنته وهو الله من أسوأ الناس سريرته قال ويحك تقول هذا قال نعم كان يجمع مالكم فلا ينفقها على المساكين أو الفقراء بل يجمعها لنفسه في قلاد قال وما أنت ذلك قال تعال فرك بالمكان اللي كان, كان يجمع فيه كان يعني بريء سلمان صادق فأخذهم إلى المكان فحفروا وجدوا سبع قلال كبراء من أوراني مليئة بالذهب والورق يعني في الأرض فلا وشتموه ماذا فأنه خذوه وصلبوه <تصفيق> شيء فلا عنوا وصلبوه قال سلمان فنصبوا مكان رجلا بعده فوالله ما رأيت خيرهم خيرهم قال يعبد الله كما يحب ويتصدق ويبكي وخاشئ قال فلزمت وأخذت عنه وأحببته حبا ما أحببته مثله وأحببته يقول حتى مكف على ذلك مدة فحضرته الوفاة فجاء سلمان قال يا أخي إنك قد علمت كيف قد فرقت ديني ودينابا وأنا ما أعرف أحد في هذه الحياة المعيد سلمان يقول له وإنه قد حضر بك من أمر الله كما دان فمن توصيبه من بعدك من أذهب منه الله عز وجل كما يحب الله الناس فارقت من الله الدين فقال يا سلمان والله الذي لا إله إلاه ما أعلم أن أحدا على مكتناعنا علام عليه يعني يعبد الله في الحنيفية يعبد الله يخون التوحيد فباقي فباقي النصاري اليهود ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يبطلع الله على أهل الأرض فمقتهم وعرضهم وعجمهم إلا بقايا ماهي كتاب فقال ما أعلم عاحدا على مثل ما أنا علي إلا رجل بالموصل من أرض العراق فاذهب له وأخبره أنك أتيت من كبري ثم الزم وعمل على بكما كان قال سلمان ثم توفي رحمه الله فدفن وقبغا وخرجت من متاعين خارجة من أرض الشام ذاهبا إلى أرض المنصر ذهب سرماء إلى أرض المنصر في العراق دخل سال عن الرجل ودخل قال فوالله رأيته على ملة صاحبي وطريقته يعبد الله ويذكره قال فوالله ما رأيت خيرا بعد صاحبه منه قال فرزمته على ذلك مدة قال ثم حضرت في الوقت فجاء عسلنا. قال يا صاحبي أنا حصل لي كذا وكذا وأرشدني صاحب الكيلك فمن تأمرني بعد؟ قال يا سلمان والله ما أعرفه رجلا على نبض يا إخوان لاحظوا العالم كله بالواحد واحد ترى فلان هوليا على الحق في الأرض الفلانية العالم كله على ضاله رجل من أرض نصيبين هذا شمال العراق فالحق به ولعل الله أن يجعله حياً هل تدرك؟ قال فمات فينا رحمه الله قال فذهب إلى مصيمين يبحث عن الحق إخوان بحث يعني فقال خلاص يعني يكفيني لا يبحث عن الصحبة الصالحة تصحب في هذا الحياة ذهب إلى مصيمين دخل سأل عن الرجل وجده مكث معه مدة قال والله فرأيتر على طريقة صاحبه من الديانة وحسن خلق وعبادة الله وتوحيده قال فمكث على هذا مدة ثم حوارت كلب. طبعاً يا خلهم يعني كبار في السن يعني هؤلاء كبار في السن يعني كانت لهم بي. قال سلمان فقلت له ما قلت لصاحبي فقال والله يا يا يا يا صاحبي ما أعرف رجلاً على نفسي أنا عليه وأصحابي إلا رجل بعمورية هذا عمورية أنا قريبة من تركيا قال فعملت أخذت متع وبحت إلى عمورية. عم أحبوا إخوان والله العظيم فيه عجيب انظروا البحث عن الحقيقة والسعي إلى أهل الحق قال فذهبت فذهبت لهذا يا إخوان الذي يخرج في سبيل الله يفارق أهله يفارق وطنه مهاجراً لله مجاهداً في سبيل الله لا يا إخوان يعني يظن أن هذا مشقة أو يستبعد أو يسكر هذا الأمر أنتم والله أنكم على خير ولكم سلف من أصحاب أنبيائه فقال فذهبت إلى عمورية فوجدت الرطولة فوجدته الله على مثل ما كان عليه صاحبه أصحابه فمكبت على ذلك المدة قال وتجرت في عموري حتى حصلت بقرات جمعت بقرات وغنيمات أتاجر بهم أعمد الله عز وجل وأتاجر بهم قال حتى حضر صاحبي الوفاة ونزل به ما نزل بأصحابه ألم ما قلت له يا ربنا إنني كنت عند رجل الرجل بأرشان فأصابي إلى رجلين بموصين، ثم أصابي إلى صاحبنا بنصيبين، ثم إليك بعمري. فمن توصي بع؟ فمن توصيني إليك ب يعني إليه بعدك؟ أما ذفانه المولى قال يا, يا ابن أخي والله الذي لا إله إلا هو، ما أعلم اليوم أحدا على مثل ما كنا، فيه. إلا أنه قد أظل زمان يظهر فيه نبيٌ. من أنبياء الله، مبعثه بجزيرة العرب، مهاجره أرض تكون بين حرتين فيها نخل. ما حتى معنا. هذا يقول هذا اللي عندي هذا اللي عندي في الكتاب. طبعا إخوان الوصف الدقيق يا إخوان وصف الكتب تنقل في الكتب متقدمة. قال عندي الآن هذا الوقت أظل زمان نبي يظهر في جزيرة العرب. مهاجره أرض بين حرتين في ذات نخل له ثلاثة عصاف أولا لا يقبل الصدقة ثانيا يقبل الهدية ثالثا على ظهره خاتم قال سلمان ثم مهت صاحبي فأخذت بقرات وغنم وحاجرت وريد جزيرة العرب قال فمر بيرتهم رب من أرض العرب من قبائل العرب، مروا بي فأخذوا أنتم من العرب قالوا نعم نحن ذاهبين لإزارة العرب قال طيب خذوني معكم وهذه بقراتي وغنمي لكم شوفوا يا إخوان يعني كل مالي لكم بس اذهبوا بي إلى أرض الجزيرة قال فأخذوني كان هذا الأعذف الله قليلي مروءة أهل الخيانة قال فسرقوا مالي وأخذوني على أني عبد من عبيده وقيق يعني زي الخادم قال فأخذوني لما دخلوا في أرض العرب ذهبوا إلى وفد من اليهود. طبعاً كانوا اليهود يسكنون الجزيرة العربية قديماً قبل المدعاة النامية. فقالوا هذا عبد تشترونه. قصلي تأترون بي أنا. فقال فشتراني رجل من اليهود. فذهب بي إلى أرض النخل. لا أعرف الجزيرة، بس جاء في مدينة في النخل. فقلت لعله هذا المكان الذي قص صاحبي طبعاً هذه المدينة لم تكن هذه المدينة لم تكن هي المدينة. كانت في مدينة بعيدة جداً قيل أنها أحساء وقيل أنها جدة. يعني, يعني قال ثم أتى هذا صرت أعمل عند اليهود يعني ألعن وناس من ساحة العهد قال فأتى هذا يهودي رجل ابن عمه من بني قريظة من أهلي يكتب فوجد عندي قال تبيعني هذا غلام شو بأخونك يعني سياق تقدير الله عزوجل سلمان فقال نعم قلبه فأعطاه ماله وأخذ سلمان فذهب به إلى أرض يكتب قال فدخلتُه وإذا حرة الشمالية والحرة الشرقية والغربية وإذا المدينة كلها لا تنخل يقول فاطمة أنت نفسي فأمرني مباشرة أني أعمل عنده يقول فأعملت عندهم ممتتا ثم إنه كنت مرة أعمل يقول كنت مونشق الناس أستطيع خلاص الرقيق إخوان يعمل ما يملك نفسه هو حر لكنها اتخذ رقيقا من أولئك العربي قال فكنت يوما على رأس نخلة لصاحبي اليهود هذا وهو كان جس أعمل له أقطف له تامل وهو جالس فأتاه رجل من أقالب قال قاتل الله سمعت يا فلان قاتل الله بني قيلة يعني أنصر الله وخزرك كانوا يسمون بني قيلة قبل الإسلام قال ما رأهم قالوا زعموا أن نبيهم أن رجلا يزعموا أنه نبي ظهر الآن بمكة بدأ النبي الآن وقحي النبي في مكة طيب يا أخوان ترى سلمان كان عارف جاء قبل, قبل ما يبعث إلى النبي قبل ما يبعث إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصلا يعرف أنه سيبعث إليه قال ظهر الآن رجل يزعم أنه نبي بمكة وبني قيل بايعته في العقبة ويقولون أنه سيأتي يقول فرتجت وهذا في النقل هذا الذي كنت أبحث عليه حياته كلها هؤلاء أصحابي وأهل ملة اللي كانوا على طريقة كانوا يتمنون أنهم يدركون هذا النبي هو من بينهم كلهم ماتوا إلا هو من بينهم قال فحتى كنت أسقط من على رأس النخلة فنزلت فقالت قلت ما تقول ما تقول فقال فقام سيد هذا اليهود فلطمني لطمتني قالوا يعني ما قال ما وراءك وما تريد وما تريد وأنت بذات اصعد إلى عملك قالت اصعدت فجاءت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم موكب النور جاءت الدعوة الإسلام تتدرج إخوان من مكة إلى المدينة قال سنا فبلغني أنه دخل قباء. قال أنا يا أخوان أنا أكثر من أعظم رجل في العالم سيقاضي. فبلغني أنه في أرض قباء. قال فعزمت على أن أذهب إليهما. فاستذنت سيدي على أن أعمل بعض الأعمال. فأخذ عدقا من التمر. واجه الآن سيخضع. سيقوم بتجربة. أخذ عدقا من التمر وذهب إلى قباء. وهو على نصرانيته سما. فقال دلوني على ذلك بحمد. هذا الرجل الذي زعم يزعم قال فدخلت عليه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيدي ولد آدم وجهه الذي يحمل النور كالشمس في ضوءها قال فما أرأيت وجهه ألقيه مواسرة علمت أنه وجه نبيه هذا وجه عجيب ضوء قال وحوله أصحابه فقلت له إني رأيت فيك خيرا وفي أصحابه يلعى هم صلى الله عليه بهذا العذق لما علمتهم فقركم، فقركم فأعطيتهم وتنحلت انظر فقال لأصحابه اسموا الله على طعامكم قل وجلت وأعرض رغبا عليه الصلاة والسلام يأكلهم الصحابة منه ومجال اسمه الله قال فقلت في لناسي هذه واحدة جيد <تصفيق> هذه واحدة قال فلما أتيت فلما دخل النبي المدينة واستبشر الناس بدخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ارتجت في مدينة امتلأت نورا كما قال النصر المالك ما رأيت يوما ما رأيت يوما مثل ذلك اليوم لما دخل سيد ولد آدم أرض المدينة قال فدجاء سناء رضا عنه بعذق من التمر دخل عليه هو صاحب نخل ودخل عليه قال قد رأيت أنكم أنك لم تكن صلة فأتيت وذكى ولأصحابك بهذه هدية قال فقال اجس معنا إذن وجلس المجلس مع صاحبه فقلت في نفسي هذه. ما ما قبل صدقه وقبل هذه هذا لا الوصف الذي ذكر صاحبه رحمه الله عليه وجل. قال فبقيت في نفسي الثالث. الآن بس ما أدري شو الأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقوله؟ شف قال في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع جنازة لأحد أصحابه في بقية الغرقد. طبعاً بقية الغرقد. الغرقد مذاب المدينة يعرفها المسجد النبوي مباشرة جنبه بقيع الغرقد. أو يسمى ها كذا طبعًا فيه قبور أكثر أصحاب الله ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل البقي يعني ما روح قلت قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم يت هذه الجنازة مع أصحابه فأتيته فلما دفنوه جلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الريداء وحوله أصحابه قال فذهبت خلفه أحاول الرداء أريد إن أنظر من خلف الرداء النبي صلى الله عليه وسلم رداء. فقال فلمحني النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي أنه يريد أن يُنظرك لشيء فطرح النبي رغاء قال فلما رأيت خاتم النبوة طلع خاتم النبوة خلف بواهر النبي صلى الله عليه وسلم قال صح بكا كيف خاتم النبوة خاتم النبوة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم كعنزات شكلها جميل كما كما ذكر في كتب الدلائل خفر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حمراء زائدة وعليها زي يعني علامة شوف غريبة جدا جي تعرف تعرف أن شيء يعني أمر رباني يعني هذا الخلق فهذا الخاتم خاتم النبوة وهو مستاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد وغية أثر هذا الخاتم حتى كان دائما من أهل الكتاب أول ما ينظرون النبي غصبيا ينظرونه ينظرون خذارة لأنه من أشهر العلامات عليه على ظهر خاتم النبوة قال فجعلت أخذت ظهره وجعلت أقبله وأنا أبكي وصحابه وقفه مشهد يبكي يصيح هذا حياته كل هذا كان مقصده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحول تحول يعني تعال أمامي وهو يبكي ويصيح بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجعله قال ما ذك يا رجل قال يا رسول الله أشهد أن لا إله له وأشهد أنك رسول طبعًا هو عالمه أصلًا على الحنفية سلمان لكن ما يعرف وكان ينتظر هذا النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعجب النبي لحديث سلمان حدثه من أول يوم خرج فيه فانصرت في هذه سنين ترى طويلة سنين طويلة يعني يقولوا أكثر من ثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة هذه القصة يعني بس هي في غضون أشهر ولا غضون خمسة وثلاثين سنة تقريبًا. عجيب النبي صلى الله عليه وسلم وعجب أصحابه لحديث سلمان. قال سلمان يبنى عباد. ما هذا يا إخوان القصة مني قصاً لمن سلمان. سلمان قال بحدثته ابن عباس بمثل ما حدثت قبل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان على تكاتب. طيب يا سلمان ما وجدك إنك تتخلص من أبوذية هذا. ط توه توه يا إخوان ما نزلت موقف من هذا الكتاب يعني نزول آية السيف. ولا لو نزلت آية السيف خلاص يخرج سلمان من فدف مباشر لكن أنتوه ما نزل يحتاج إلى فقال يا رسول الله ولكن لا مال لي يقول لهذا يشغلت عن رسول الله يوم بدعر ويوم واحد ما شاهدته قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال كل ذهب سلمان قال لسيده كيف تعتقني قال ثلاثمائة نخلة كلها ما تموت طبعا هذا إخوان صعب أنا النخل يعرفونه صعب ما في يعني ثلاثمائة نخلة يهودي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع سلمان قال راح لأصحابه قال كل منكم يأتي بما يستطيع فسيل نخل يعني تو نخل صغير ما يأتي بنخلة طويلة ما يمكن فجمع أصحابه قال ولا أحد يضعها حتى يذني فذه الجمع كل صاحب من صاحب المتاج كل واحد أتى بخمسة بثلاثة أربعة عشرة حتى جمع ثلاثمائة قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أنا من أضعها فكان النبي يأخذها ويضعها بيده الشريف كيف كان يريد أن سلمان يخرج منه أذنه وضع يقول نشأت طبعاً تأخذ يعني سنوات ولم تيبس منها يقول هذا طبعاً غير معقول عند هذا النخل ما يبيس منها شيء نشأت كاملة أصولها مظبوطة النبي هو وضعها ثم أعطاه ذهبا حتى يعطيه يتم تعوّت قا سلم رضي الله عنه من هذه الغضب فكان أول غزوة شارك فيها سلمان هي غزوة خندق ولما والالعجيب أيها إخوان أن ولما أتى الكفار أحزابا من كل حد نصر كان الحل الاستراتيجي العسكري الذي أبهر العرب كلها هو حل سلمان فارسي حينما قال حينما استشروا النبي أصحابه ماذا يصنع؟ قال يا رسول الله أرأيت لو خندقنا خندقا على المدينة فإن هذا أمر تستنكره العرب وتعرفه هو أهل فارس لأن أعرفهم ففعلا قام النبي افصنعوا ما قال أخوكم سلمان فدخل سلمان في أهل الإسلام ثم لا إخوان كتب الله عز وجل بعد تلو السنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبي بكر أمر عمر بن الخطاب بغزو بلاد فارس وكان على رأس الغزاة سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل سلمان الفارسي بلاد فارس بعد أن خرج منها خائف لم يتربص دخلها وقد ولّاه عمر بلاد فارس من أولها إلى آخرها فكان سلمان رضي الله عنه هو أمير بلاد فارس كله يعني ما كان يحلم به ولا أبوه ولا كل أهله لكن انظروا كيف كما قال عمر رضي الله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومعنا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هذه يا إخوان كانت قصة الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي رضي الله تعالى قصة يعني فعلا عجيبه فريدة من نوعها نسل الله أن ينفعنا بها